<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور عن قدنا ومن سيئة أعمالنا من يأتي الله فلا مضل له ومن يره الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد <تصفيق> ان قد قال الله تعالى يا بني ااتنا قد انزلنا عليكم لكتاب يوارى فواتحكم ورشا وان جاءت التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يسجد كومون في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى ما منّ به على عباده حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة نوعان الثيان ونور معنوي فأما النوعان الثيان فهما لباث ضروري يواري الإنسان به أورثة تكسو به بدنه لا بد له منه ولباث ريش ويقال رياش وهو لباث الجمال والزينة الزائد عن اللباث الضروري وعما النوع المعنوي فهو لباث التقوى سب والله عزه وجل انتصار امره واستنابه الله وهذا اللذات خير من النوعين الحسيين ذلك لانه جواري ثروه الايثار في الدنيا والاخره جواري ثروته المعنويه واليوبه فان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا إن سبحك اللهم يا جلكم فرقان وانكفر عنكم سيئاتكم ويعيذكم والله الرفد العظيم وكذلك يقوم سببا لمواراه في صوره الحسيه ان الله على صفه بالتقوى ما يقول سببا لتحرير الذباب ومن يتق الله يضل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يبتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يبتق الله يكفر عنه سجيئ به ويرظم له أجرا إلا هذا اللباس هو الدينة التي أخرج الله لعفابه وأحلها له وأنكر على من يحزمها بدون برها قل من حر نذينه الله اني اخرج لعباده والطغيا من رزق قل هي للذين امنوا في الحافه الدنيا خالصه يوم القيامه ان التي اضافت هذه الشينه الى الله ووصفها بانه الذي اخرجها لهم دع اكبر مرham على انه ليس من حقنا ان نتحكم بهذه الزينه في تحميل أو تحليل او تحريم وانما حكمها الى الله وحده لانه الذي اخرجها لعباده وحده وليس من حقنا كذلك ان نستعملها كما نشاء وانما نستعملها على الوجه الذي حدد لنا بتون كتاب تلك حجود الله فلا تعتدوها ومن يتعجى حجود الله فأولئك هم الضالبون أيها المسلمون لقد حذر الله لنفسنا لهذا الضباب نوعا وكيفية حلا وحرمة لأن لا نتجاوز بها إلى حد لا يريق بنا عما الحل فإن الحلال من هذا اللباث هو الأرض لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا واللباث مما خلق الله لنا في الأرض فهو حل لنا حتى يطوم دليل على تحليل ولهذا كان الحل من اللباث أكثر بكثير من المحرم وأما المحرم فإنه قليل بالنسبة إلى الحلاس لأن آباء الله سبحانه أرزع من منعه ولا يمنع إلا بحكمة بالغة في اقترب المنع فمن المحرم لذات الصور ولذات ما فيه صورة هو حرام على الزجال والنساء على الصغار والكطار في الصلاة وفي غير الصلاة لأن عائشة رضي الله عنه اشترك نمرقة والنمرقة الوسادة أو المخدة وكان فيها تطاوير فجاء النبي حل الله عليه وسلم فلما رآها قام على الباب ولم يدخل قالت فعرفت الكراهية في وشه فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النحره فقلت اشتريتها لك لتخرج عليها وتوثبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ايضا يصور يعذبون يوما خيامه او قال لهم احيوا ما خلقتم هم قال ان في الثرى فيه الصور لا تدقله الملائكه اهل بخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يصدق ان بالبيت ما قد تذيها صوره وظهرت سرائله ذلك على ملابس وجه حتى على نفس ام المؤمنين عائشه التوبى من الذي ما رات في وجهه وان ان الامه بمحمد يوم ومن المؤمنين ابي محمد صلى الله عليه وسلم من يطابقون الصور في ملابسهم اول تطون الصور او لا تطوننا في الصور نعم لقد غزانا اعداؤنا اعداء الاسلام واعداء المسلمين الذين لا يصدقون ان تغرب شمس كل يوم وفي مسلمين عين تقرص فغانا اعجاقنا واعداء المسلمين فثبتنا في هذه الصور فاثونا فيها من كل طب ورمونا فيها من كل ناصيه وبوها بالرصو في منافذنا فكان في باب الاقنشه صور الهواري الكبيرة صغير للتوير فاره وبوضع قصافه او مصاطب على صوره حيوان الفاره تجدون دارب ضائعا بالالذه بالجاهده وقنعوا لنا هليا من الذهب او غيره على صوره الحيوانات على صوره فراشه او سمكه من الفت من الفثه فتصالحنا الملائكة بنفسه فنعو لنا ذلك كله وأكثر علينا ليهون علينا أمره وننسى أم الله ورسوله فيه أو أولتها ونفي أمر الله ورسوله وإن لباس هذه المصورات محرم وبيعها وشراءها محرم لأنه إعانة على الفتر وقد قال الله تعالى وَلَا تَعَاونُوا أَلَى الْإِذْنِ وَالْعُدْوَانِ وَاَتْتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيدُ الْرَقَاءِ وَكَمَا لَا نَجُودُ لِلْمُسْلِلِ أَنْ يَلْبَثَتْ صُورَةَ أَوْ مَا فِيهِ صُورَةَ فإنه لا يجوز له أن يحدد نبتها لا على صغير ولا على كبيل والخلاف من ذلك إذا كانت عند الإنسان الآن ان يظهر رأسها ان كان حريا اما ان كانت في قماش فان كانت ملطفا ارفاقا طلعها او طلع راسها وان كانت عصومه باللون وضع على الراس لونا يضاهي سو او خاض عليه حرقه حتى يطمس وفي فخر اسمه ثمانيه الهيات ان هذه الهيات بالابد يرضى الله عن أن علي بن أبي طالب وفي صحيح مصدر على بالعياد الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال له لأبعثنك على ما دعتني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجعك اتشالا إلا تمثت ولا طورة إلا تمثتها ولا قبرا مشرفا إلا أزويته واما المحرم من اللباس ما يحرم على ابن جاري خاصه وهو دقم ما نزل عن الكافين من ثراويل او قميص او دشاء او غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل من الكربين من الكزار في النار فهو فقير وقال عمر رضي الله عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التثار فهو في القبيل فلا يخل للرجل أن ينسل شيئا من ثيابه أكثر من الكعبين لا من الثياب ولا من الثراويل ولا من غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوعد على ذلك بالنار ولا وعيد إلا على سعر محر ولقد ظن بعض النار أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيالا والخيلاء أن يتخيل الشخص لنفسه منزلة عالية فيتآدم في نفسه ويُعجب بها ظن بعض النار أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل ثوابه هو يرى ان ين pur الله كذلك هذا ان يحمل هذا المطلق على هذا المقيد ولكن هذا ليس صحيح اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم افرق بينهما فيما رواه عمر بن وابو داوود والنسائي باسناد صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد رسول مؤمن إلى نسل ساقين ساد ناحى عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أكل من ذلك فهو في النأرض ومن جر إذا رأوا بطرا لن ينظر الله إليه يوم القيامة ثانيا أن الوعيد فيه ما مختلف وسببه مختلف فالوعيد في من جر ثوبه خيالا ألا ينظر الله إليه والوعيد في من نزل ثوبه عن كربيه أن ما نزل في النار فالعقوبة جزئية والعقوبة الأولى أن الله لا ينظر إليه وهو أعظم من تعريف جزء من بجله بالنار وأما الزبق بمختلف معظر فأظن ما انت له ارا فنها فليس وداني جره ويلا وهذا اعظم ولهذا ولهذا كانت عقوبته اعظم وقد قاله لما اصول الفقه انه اذا اختلفت حكم والحكم في الشريعين جميعا لم يوصل احدهما على الاخر ايها المسلم لا ان للرجل أن ينذر شيئا من ثيابه تحت الكعبين لا من سراويله ولا من قميصه ولا من مشرحه ولا من غيرها فإن تعل ذلك فرقوبته أن يعدد موضع النازل بالنار ولا إن له أن يجر شيئا من ذلك خيلا فإن تعل فرقوبته أن لا ينذر الله إليه فالفي صفيح مسلم عن أبي دار ربنا ربنا الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلادة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا ينذكيهم ولهم عذاب أليم قالها ثلاث مرات فقال أبو دار ربنا ربنا الله عنه هابوا وخسروا منهم يا رسول الله قال المسكين والمنان والمنفق الاطهو من حرف الشين ودخل شاب من الانصار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسقي عليه مع النافسين فغضب عمر رضي الله عنه فلما اكبر اذا ازاره يمس الارض فقال عمر ردوا علي الغلام فردت عليه فقال له يا ابن اخي ارفع فإنه توبك فانه قد قام توبك وابطا ربك عائداتي الى رب التوب يرتقي وراينا امير المؤمنين عمر بن الله عليه رفق التوب حيث لا تذلق الارض اصلا وتقوى الله عز وجل ولداء التقوى ذلك خير قد يقول متحول أنا لا أباري إذا كلت أكثر ثوبي وجوابني عليه فهل لا تباري أيضا إذا أضعت تقوى الله واستعنت بنعمه على معاطيه فانقلبت النعم نقما والمسعة ألما فاتقوا الله عباد الله واستعينوا بنعمه على طاعته واستعينوا بنعمه على طاعته واستعينوا بنعمه على طاعته واخذ حق ادارته ما استطعت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل دنس واستغفروا انه هو الغفور الرحيم اللهم لا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 الحمد لله الحمدا كثيرا كما أمر وأذكره وقد أذن بالزيادة لمن شفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو ترى ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشياب المشفّر في المحشر قال الله عليه وعلى آله وأصحابه خير فعب ومعشر وعلى التابعين لهم بالإحسان ما بدى الفجر وأنور وفلم تثنيما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما سمعتم من كتاب الله على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه فتجه تقام عليكم يوم القيامه فمن سمع واطاع اصلح ونجا ومن عصى واستكبر وكذب وغواه خاب وخسر عباد الله انما تسمعون من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا امر لا يكون له وجه الا وجههني فقط فانه يكون حججا لكم او عليكم يوم القيامه قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القران حجته لكم او عليه ولقد سمعت ما قرانا عليكم في الخطبه الاولى من الوعيد على من جرف ثيابه فهل انتم من تهون عنها هل هؤلاء مغرمون بهذه الفلوى بعد ان سمعوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هؤلاء يحاولون ان يذئوا عماهم طريقه من الحساب انهم انزالوا ذلك كانوا من المؤمنين الذين قالوا سمعنا واطعنا وان كانوا الا يفعلوا ذلك ان لم ينجووا من هذا الكسب فانهم يكونون كالذين قالوا سمعنا واعطينا اولئك الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والائك هم شر الطوائف عند الله اليوم المؤمن ان الواجب على المؤمن اذا سمع ما يسمعه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول سمعنا واطعنا وانه لذلك اذا سمع واطاع وخاء وقال فهوى انه يجد بذلك حلاوه الايمان في قلبه حتى يصدر قلبه بصدغة الإيمان فيرضى ما يرضاه الله ويكره ما يكرهه الله ويحيى حياة مؤمنة ويوفى أجره يوم القيامة أو, أو فرح ما يكون نسأل الله أن يجعلنا وإجياكم من هؤلاء وإن بعض الناس إن بعض الناس يتعلل بهذه الفلوى فَيَقُولُ انا لَم اَضْرِهْ قِيلا وَلَكِنَّنَا نَقُولُ اِذَا صَدَقَ فِي دَوَاهُ وَاللهُ اَعْلَمُ مِمَّا فِي قَلْبِهِ فَمَا وَلَكِنَّنَا نُجِيبُهُ عَلَى أَسَى مَا يَصْنَعُ يُذْهِلُ لَمَّا رَسَامُ اِذَا صَدَقَ فِي دَوَاهُ اِنَّ الْوَعِيدَ خَيْفًا حَاصًا بِمَنْ جَرَّ دَوَاهُ قِيلا فصرح لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال ما افضل من الذهاب الى النار ومن جرد توبه فهل لا ينظر الله اليه وان طاع ذكر المعروف دال فترى ايضا ان لا يقيد احدهما بالاخر فنقول انه يحرم عليه ان كنت لا قيادتك او ثراوي لك او مسلكك عن عما باطل قضى ولو كان ذلك غير قيل ويتعلل به الناس في عله اوهام من شيخ العنكبوت وان اوهم العنكبوت الى بيت العنكبوت يقول ان الخياط هو الذي حاطه طبيعا حتى ينزل عن كعبه وهذا مطلق على الصياط وظن لهم بان الخياطين يجب عليه اذا علم ان هذا الرهط اضطلى ظهره على وجه ينزل عن كعبيه يجب عليهم ان لا يحيطوا له ذلك فان حاطوا له فانهم مشارقون له في الجرم ولا اظن خياطا يؤمن بالله واليوم الاخر يحيط بشخص أو بمن يندل وحيضيه وهو يعلم ذلك لانه يكون مثلى له على الاسم والذوا والحياض اذا قيل له فصل لي ثوبا فتوفي فصلت له ثوبا الا ما تحصاره ام لا عما يحصاره هذه قطعه يومه فته ومهجله وليست برهانا وقطعه هي لا تقبل منك عند النار فكان يثق برؤية ان الله عز وجل افتق الله الاخ المسلم وكن ضائعا لله دان عن منتبيرا واستعن بما اعطاه من نعمه علما ما قطبه المتقاتل وعلم ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مفتتحها وكل محتفة في دين الله بجأة وكل بجأة ضلالة وكل ضلالة في النار وهريكم بالجماعة وهي الاجتماع على شريعة الله أن تتمنعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فَصَلِّ عَلَيْنَا مِنْ طَائِرٍ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى أَسْمَائِكَ وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مَحَبَّتَهُ وَالْهِبَاءَ رَاضِيًا وَبَاطِنًا اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى مِلَّتِهِ اللَّهُمَّ احْصُرْنَا فِي جُمْرَتِهِ اللهم اغفر لنا من حوضك اللهم اغفر لنا في شفاعتك اللهم معنا به في جنات النعيم مع النبيين هم جليلين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وأن اولادهم وذريتهم ومن يارين وهم زوجاتهم امهات المؤمنين وهم الصحابة اجمعين والمتابعين لهم باحصار الى يوم الدين امين اللهم اطمئنهم واصلح احوالنا فاصلح احوالهم يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين واولاة امورهم اللهم احفظ المسلمين واولاة امورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين اللهم نسألك من اولي امور المسلمين مستقيما على دينك مصبحا لعبادك فأيجه وتفتعه يا أطلع القين ومن كان منهم على سوى ذلك فأجده بخير منه أو قومه على الخير إنك أرى كل شيء قدير اللهم أصلح لولا في, في أمور المسلمين بطارتهم اللهم أصلح لولا في أمور المسلمين بطارتهم اللهم من كان من بطانة أولاك أمور المسلمين ويقنع صح لهم ولا لمن تحت أيديهم فأبعج عنهم يا رب العالمين وأبتلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فأبتل لنا ورحمنا يا رب العالمين اللهم إنا مكررون بالتقضير مكررون بالإساءة حادثونا ان القيام بنا اجب علينا فقرنا نسالك اللهم ان تعيننا على ذلك اللهم اعنا على ان نقوم بطاعتك في اثناء انقضائنا واصلاح غيرنا انك انت كل شيء قدير اللهم اننا نسالك ان نريدنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم أغذنا غيثا مريثا هميئا مريئا غدقا مجملا يا رب العالمين اللهم لا تمنعنا ذلك بسوء أسعالنا وعاملنا بالعقل والإحضان يا رب العالمين اللهم أنت القوي القابر على كل شيء أنت الذي تأمر بما تريد بحكمة إنما أعرف إذا ربت شيئا أن تقول له كنت يكوز اللهم فأنزل علينا الغيب ولا تجعلنا من عقام تريد اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبح الله ان الله يامر بالعدل والمحسان وانشاء الى قربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لانكم ترثكرون واوخوضه الله اذا اعتم ولا تامروا الايمان بعد توكيدها وقد عاتكم الله عليكم كثيرا ان الله يعلم ما تفعلون وقلوا لله على عظيم جلاله فكروه واشكروه على نعمه يرزقكم وذكروا الله اكبر والله يعلم ما تسمون